الله من عين <تصفيق> الله من عين كانت فضمير حتى المطوع ما زادت فيني قرايته اضحك وكني الحشا في داخله زمرير ووالله ما طرات لساعه رايكه يجعل يدك ركوه تنفج بشيان علي مشي نقفايكه يا جعل يذكرك وقت فات وقت فاب خير مشي نقفايكه يومني سوا ما باغني يوم فقير يعرف هذا وتعرف غايته انا والمشكلة ما أحد يدري متنهايته نجهد أن زمان مذنر رحا يستدير والمشكلة ما أحد يدري متنهايته قدام تلقى هنا تمر حوسا تمرير يعني من الأم الكل إن قد خذ لا لا تخسب ماتمان في حياتك يصير نبا یا علادمی لا تمنا یتا نبا